قير الظُّبُع عليهم وللظالين أَمْ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ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 ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعيبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يأفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤسهم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 الله لا يهذي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزاء إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَا إِرْرَاجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلُ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن لَا لا يعلمون يا أيها النذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله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 فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر